نحن موقفنا هو التجنب والتجنب ده يسمى سلبية هذا ليس سلبية لأنه مبني على أدلة شرعية ومبني على ربط المسألة بالعقيدة وبإمكانية النفع الذي يأتي من جرها هذه المسالك